ثم أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف واعلموا أن الدنيا لذات فانية وآمال منقطعة وشهوات يعقوبها حسرات لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور وروى فيه بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه إنها الفتن الفتن التي يخافها كل مؤمن على نفسه خصوصا في زمان الفتن حيث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذه الفتن شأنها قديم كان الكبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع سلامة زمانهم وسلامة نفوسهم كانوا يخشون على أنفسهم من الفتن فكيف بنا أخرج الطبري في تهذيب الآثار بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت يا ويح لبيد حيث يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي تقول عائشة كيف لو أدرك زماننا هذا تقول عائشة أم المؤمنين للبيد الصحابي الذي مات قبلها كيف لو أدرك زماننا وكان زمانها فاضلا ويقول عروة بن أختها الراوي عنها التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة يقول يرحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا هذا ويقول الزهري من بعده رحم الله عروة كيف لو أدرك زماننا هذا إلى أن قال ذلك الطبري وكل هؤلاء في القرون المفضلة التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى كيف لو أدرك هؤلاء زماننا هذا الفتن يا عباد الله التي يخافها كل صادق على نفسه ما اكثر تغير الناس وما اكثر تغير احوالهم وما اكثر عوارض الفتن التي تعصف بكل انسان حتى كان من من التوفيق ان يسال الله ان يسال الله كل عبد حسن الخاتمه انما الأعمال بالخواتيم نسأل الله تعالى أن يحسن خواتمنا من شدة الفتن قال انس رضي الله عنه الصحابي قال لأصحابه وكلهم تابعون كرماء قال لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كان على عهده إلا الصلاة لقد لمس أثر الفتن حين تأخر عمره فلما جاء زمان التابعين قال الحسن البصري لاصحابه لو نشر فيكم احد من السلف الاول ما عرف شيئا مما كانوا عليه ليس قولكم لا اله الا الله انه حتى لم يذكر الصلاه وكان الصلاه تغيرت في زمان التابعين وانما قال ما عرف الا لا اله الا الله ربما لو نشر الان في زماننا لم يفهموا لا اله الا الله التي نقولها ربما لاننا نقولها ولا نحسن القيام بها وحتى في قولها نقولها هزرا وهزا كهز الشعر دون ان نتوقف عندها وان نتامل معناها ما اشد عوارض الفتن كل صادق لا بد ان يخاف على نفسه من الفتن وان من اعظم الفتن التي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حديث احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضه قال وما الرويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام وفي رواية الفويسق يتكلم في أمر العام هذا حديث من أحاديث الفتن وفيه وقفات الأولى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات وترى هذا في النصوص كثيرا فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في يوم نحس مستمر ونحو ذلك من النصوص فيظن الناس أن الزمان هو المزموم أو المكان هو المزموم والصحيح أن الزمان لا يذم لذاته وأن المكان لا يذم لذاته لأن الزمان والمكان أوعية لأعمال الإنسان وإنما المزموم هو فعل الإنسان نفسه وإلا فمهما كان الزمان شريفا فالزمان هو الزمان وأفعال العباد هي التي تتغير الزمن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس الزمن الذي تنبأ فيه مسلمة الكذاب الزمن الذي ضاعت فيه الأندلس وسقطت هو نفس الزمن الذي فتحت فيه القسطنطينية وكان زمان فتح اليوم الذي ساعد فيه الأصير ذلك الرجل الذي كان كافرا وأسلم فلما أسلم وجد المسلمين في معركة في الجهاد فجاء وحارب معهم فقتل ودخل الجنة ولم يصل ركعه لم يتعلم حتى الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل الجنه او هو من اهل الجنه هو نفس اليوم الذي اتفق فيه لرجل مسلم معروف يسمى قزمان انه اج انه كان اشد شيء على الكافرين ومع ذلك قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما اجزا منا اليوم احد ما اجزا فلان فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من اهل النار فتتبعوه، فوجدوا أنه لم يصبر على الجراحة التي أتته فقتل نفسه بالسيف اليوم هو اليوم والزمن هو الزمن لكن الفيصل في أفعال العباد كذلك المكان ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن خير بقاع الأرض المساجد وأن شر بقاع الأرض الأسواق ليس ذلك لخصوص المكان ولكن لأفعال الناس لماذا كانت المساجد خير بقاع الأرض لأن البضاعة فيها ذكر وقراءة للقرآن وصدق مع الله عز وجل وتوبة وإنابة ولماذا كانت الأسواق شر بقاع الأرض لأن البضاعة فيها إنما هي حلف كاذب وتحايل في مسائل قد تخالف الشريعة وانصراف عن ذكر الله عز وجل ترى لو أننا أتينا على سوق من الأسواق واقتطعنا قطعة منه وجعلناها مسجدا تنقلب بنفسها إلى خير البقاع بعد شر البقاع لماذا؟ لما يجري عليها من أفعال بني آدم وإذن المزموم ليس المكان وليس الزمان وإنما المعول على أفعالنا نحن العباد يصح أن نقول ما أبأس الزمان ولا, نص ولا يصح أن نسب الدهر والزمان هذا مما نهي عنه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا الزمان هذا له شرف وفضل لأنه القنطرة التي تعبر من خلالها إلى جنة الله عز وجل وإلى النعيم الأبدي إن أنت أطعت الله سبحانه وتعالى إن ان أن يعلم أن الزمان لا يزم لذاته وكذلك المكان نعم الأزمنة تتفاضل جعل الله عز وجل بعض الأزمنة أشرف من بعض كرمضان ويوم الجمعة وسلس الليل الآخر والأماكن كذلك تتفاضل فليست مكة والمدينة كغيرها وليست المساجد كغيرها لكن ليس في الزمان خير وشر وإنما فيه فاضل ومفضول وفي المكان كذلك وإنما جعل الله عز وجل تفاوت الأزمنة والأمكنة أيضا لنفس السبب حتى يحفز الناس إلى مزيد من العمل حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو عنهم راض وقفة ثانية يأتي على الناس سنوات خداعات ما وجه خداع السنوات التي نحن فيها وما أشبهها العرب تقول سنة خداعة إذا كان فيها مطر كثير وقل ريعها يقال سنة خداعة خدعتهم بكسرة المطر فظنوا أن فيه ريعا وأنه سيثمر ثم لم تأتي بذلك الثمر فصارت خداعة من هذا الوجه وإنما المقصود سنوات خداعات لكسرة أسباب العمل فيها بلا نتيجة أسمع جعجعة ولا أرى طحنا وهذا ما نراه الآن في زماننا سواء في هذا الربيع العربي الذي يتحدث الناس عنه وكيف أنه كان من الممكن أن يقودنا إلى حياة أفضل في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام وفي كل شيء ثم إنه يراد له الا يتحصل منه على نتيجة أو في عموم أمتنا عموم هذه الأمة أسبابها كثيرة لكن بركتها قليلة وهذا عيبه فينا أسبابها كثيرة بمعنى أننا أمة متميزة لنا تاريخ ليس لأمة أخرى نضرب في أعماق الأرض تاريخ عريق ولنا جغرافيا أيضا متميزة موقع متميز بين الأمم كلها ولنا كذلك كثرة كثرة من العدد أمة المليار ونصف المليار ولنا كذلك سواعد شابة وعندنا أموال كثيرة وعندنا من المواد الخام والاحتياطيات في البترول والغاز وغيره ما أعجب ما في هذه الأمة من الإمكانات لكن لفوات المعاني الشرعية التي ينبغي أن تضبط هذه الامكانات لا ترى لأمتنا مكانا بين الأمم المتقدمة مع أننا أرجى ما نكون في هذه الأمم خصوصا وأن عندنا وحيا محفوظا ومنهجا معصوما ليس عند أمة من الأمم وحي أصلا ومن تمسحت بشيء من الوحي فقد حرفوه كاليهود والنصارى فكل مقومات العزة والتمكين والفخار والانتصار والسبق والتقدم إنما هي عند هذه الأمة وعند هذه الأمة فقط كم خسر العالم بانحطاط المسلمين لكن سنوات خدعات مع كسرة هذه المقدمات ترانا في زيل الزيل ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمقصود بالخدعات كسرة هذه الأسباب التي لو أحسن استغلالها لصرنا الأمة التي يقول فيها الشاعر ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا بل الذي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم موفون سبعين امه أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه أخرجت للناس وقفة ثالثة سيأتي على الناس سنوات خدعات تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق والمقصود بهذا تغير القيم اختلال القيم وكل أمة بقيمها والقيم هي مجموعه الأخلاق الثوابت التي هي عنوان شريعة الأمة والتي هي أصل منهجها والقيم لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان الأصل أن القيم ثوابت لا تتغير مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف قيم ثوابت لكننا نفهم من هذا الحديث أن الناس يعبثون حتى بالقيم حتى القيم التي ما يتصور ان يختلف عليها الناس اجتمعت عليها الفطر والشرائع والعقول ومع ذلك تصبح متغيره بافعال الناس ولا حول ولا قوه الا بالله وانظر الان الى القيم الثوابت المعروفه كقيمه الحريه او قيمه الحب او قيمه العباده انظر كيف ذهب الناس بهذه المعاني وغيرها الى معان اخرى تماما قد تتناقض في احيان كثيره وانظر إلى المثال الذي معنا في حديثنا قيمة الصدق كيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق مع أن الصدق قيمة لا تتغير وأنت تفهم هذا من حديث الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هذه قيمة الصدق قيمة عالية غالية لا ينبغي أن تتطرق إليها يد التحريف لكن انظر كيف أصبح في زماننا وفي غير زماننا وهذه عادة قديمة عندما انتكست فطرهم كيف يصل الناس إلى هذا المستوى الذي يصدق فيه الكاذب وأنت ترى هذا في كتاب الله عز وجل وقال فرعون زروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد والعجب أنهم صدقوه بماذا جاء فرعون؟ جاء بما يتظاهر به أنه خائف وحريص على البلد وأنه حريص على القيم وأنه حريص على الدين إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد يقول هذا فرعون في شأن موسى ويبالغ لأن القضية تحتاج إلى إلحاح والشيء إذا تكرر تقرر في نفوس الناس نادى فرعون في قومه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 او ان يظهر في الارض الفساد فما علاقه هذه الكلمات الاخرى التي بدرت منه والتي تنم على ان له مقصدا اخر غير حمايه الدين وحماية البلد لانه يتحدث هنا عن نفسه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي في نفس الوقت الذي يزم غيره مع شرفه وصدقه صلى الله عليه وسلم ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري سبحان الله ما علاقه الخوف على الدين والفساد في الارض من قول فرعون ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي همن على الطين لعل اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا شيء عجيب هذا الذي يصدر من مثل فرعون وما أكثر الفراعين وتصديق الكاذب لا يكون فقط من الشخص والفرد مهما على شأنه وإنما العجب أن يأتي من الجماعة أيضا وهذا أيضا في كتاب الله الجماعة التي سماها الله الملأ وهي النخبة في أيامنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ويزرك والهتك كيف تصبر على هؤلاء كيف تصبر على هؤلاء المفسدين في الأرض قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون لقد ندب هؤلاء فرعون إلى القضاء على موسى ومن معه وظنوا أن موسى مفسد في الأرض وهذا كله من تصديق الكاذب تصديق الكاذب هو الذي جعل القيم تتغير على هذا النحو لدرجة أن هذا وقع مع الأنبياء أنفسهم وما أكثر من كذب على أنبياء الله عز وجل واتبعه الناس كان مع مسيلمة الكذاب جمهور غفير أتعب الصحابة في حربهم بذل الصحابة من الأوقات ومن الجهود ومن الدماء. في حرب مسيلمه الكذاب ومن كانوا يؤمنون به في زمان الصحابة وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف كيف إذا تغيرت القيم وليس العجب وهو عجيب فقط في أن يصدق الكاذب إذا كان الناس يصدقون الكاذب فعلى الأقل فليصدقوا الصادق من باب أولى يعني يصدقون الكاذب والصادق لكن أعجب من هذا أنهم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق وكانه متعمدون لانتكاسه الفطر وكانه متعمدون لتناقض القيم ويكذب الصادق في السنوات الخداعات في ايام الفتن يصدق الكاذب وايضا يكذب الصادق او لم يقل قوم نبينا صلى الله عليه وسلم عن محمد فديناه بابائنا وامهنا وامهاتنا انك إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها سبحان الله كان المشركون يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يضلهم عن آلهتهم ويتمدحون بأنه لولا صبرهم وثباتهم ووقوفهم في وجه هؤلاء الطغمة لولا ذلك لضلوا وإنما كانوا في الضلال وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور إن هؤلاء يغيرون القيم لدرجه أنهم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ما جاءهم من نبي إلا وفعلوا معه نفس الفعل مهما كانت القضية في الوضوح. قال لوط لقومه اتاتون الزكران من العالمين وتزرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون القضيه واضحه اجتمعت عليها الفطر والشرائع والعقول ومع هذا هددوه وكذبوه قالوا اولم ننهك عن العالمين لماذا تمنعنا ان ناتي الزكران قال هؤلاء بناتي هؤلاء النساء انما ياتي الرجال النساء هذه الفطرة قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكنن من المخرجين وفعلوها أخرجوهم من قرياتكم لكن لماذا إنهم أناس يتطهرون سبحان الله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب هذا هو الشأن الذي نراه في زمان الفتن من اختلال القيم إلى هذا الحد وقفه ثالثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وهذا ايضا عجيب وهذا ايضا عجيب ضياع الامانه هذه عنوانها ضياع الامانات حين يؤتمن الخائن هذا من تضييع الامانه خائن كيف يؤتمن لا يؤتمن على نفسه ولا يؤتمن على اهله كيف يؤتمن على بلده كيف يؤتمن على الدنيا كيف يؤتمن على الدين كيف يؤتمن على الاعراض كيف يؤتمن على الاموال كيف يؤتمن على الارواح لكنها الفتن يؤتمن فيها الخائن ما اكثر الخائنين الذين يؤتمنون على قضايا لو, جاء لو كانت في زمن عمر لجمع لها اهل بدر وفي نفس الوقت يخون الامين وبينهم الامناء فيخونونهم كما كان كما كان انبياء الله عز وجل ورسله كانوا امناء على الدين وكانت شرائعهم مؤتمنه على الشرائع السابقه كما في شان نبينا صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي جعله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لكن يؤتمن الخائن ويخون الامين وهذه من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري جاء رجل اعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل وكيف إضاعتها يا رسول الله فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا وسد الأمر إلى غير أهله وهذا من معنى ائتمان الخائن وتخوين الأمير أن يوسد الامر إلى غير أهله أن يتصدر الناس من لا يحسن القيام بذلك لتهمة فيه ولأنه ربما يقصد معاني من معاني الشرف أو معاني المال وكل هذه فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه إذا حرص الإنسان على المال فسد دينه، وإذا حرص الإنسان على الشرف الرئاسة والصدارة فسد دينه، لأنه في هذه الحالة يبيع دينه من أجل حفنة من الأموال، ويبيع دينه من أجل منصب من المناصب، وهذا يخالف مقتضى الأمانة، ولكن الأمانة أن تقدم الديانة على كل شيء، وأن يتعلم الإنسان معنى البذل والتضحية، لا يعنيه شأنه ولا يعنيه ما. ولا يعنيه منصبه في سبيل نصرة دين الله عز وجل وهذا الذي فعله أتباع الأنبياء في زمن كل نبي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الآيات وفيها ولنصبرن على ما آزيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فالمال يبذل لأجل الدين وكل شيء يبذل لأجل الدين أما عكس ذلك فهو من تضييع الأمانة وقفة خامسة في الحديث سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين قال وينطق فيها الرويبضه قال وما الرويبضه يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العام تسلط الرويبضه من علامات الفتن وازمنه الفتن واصل الرويبضه في اللغه تصغير رابض رابض رويبض وزيدت الهاء أو التاء للمبالغه فالرابض هو الرجل الذي ربض في بيته ربض عن المعالي لدناءه همته وضعف حجته فتراه رابضا لا قيمة له ولا فعل له في خاصة نفسه فضلا عن غيره وفي أمثال هؤلاء يقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وكان هذا معروفا أن الرابضة ويقال الرويبضه الرجل الذي لا شأن له ولا قيمه له ولا تدخل فالاصل انه ساكت والاصل انه لا ينطق فاذا كان من علامات الساعه نطق الرويبضه واول ما ينطق ليس في شأن نفسه هو كان ساكتا عن شأن نفسه عاجزا عن اداره شأن نفسه فجاه برز الرويبضه متكلما في شأن العامة خائضاً في شأن الأمة يتكلم ويخطط ويضع المناهج ولذلك لما سألوه وما الرويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة في روايه ألف ويسق انظر كيف يهينه صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمر العامة ما للرويبضة ولشؤون العامة الروايبضة ليس علامة على شخص بعينه وإنما الروايبضة علامة على مجموعة أفعال كل من سعى في الفساد في الأرض وكل من سعى في موالاه الكافرين ومعادات المؤمنين وكل من سعى في إفساد المشروع الإسلامي وفي ضياع المنهج الإسلامي وكل من سعى في تصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتخويد الأمين وأتمان الخائن كل هؤلاء روي بضهر لا ينبغي لهم أن يتكلموا ينبغي أن يحجر عليهم حتى في أمور أنفسهم فهم أعجز من أن يديروا أمور أنفسهم فكيف لهم أن يديروا أمور البلاد في كل زمان كان شخصية الرويبضة معروفا لكنه كان لا ينطق وإذا نطق في بعض الأزمنة كانوا يجعلونه ينطق لمجرد المسلاه والملهاء يؤتى به عند الأمير أو عند الحاكم أو عند الملك في أوقات اللهو، فيتكلم حتى يضحك عليه لكن ما كان الرويبضة في زمان من الأزمنة يخطط لشأن الأمة في الزمان الماضي يحكى عن بعض هؤلاء أخبار عجيبه لمجرد الترفه يقولون إن رجلا من هؤلاء اتهم آخر بالزندقة عند الحاكم والمتهم بالزندقة يجاء به ويقرر ثم يقتل لأن الزنديق هذا مفسد في الدين فلما جاء بهذا الرجل الشاهد حتى يتأكد الحاكم من صدق الدعوة قال ما تقول في فلان لماذا تتهمه بالزندقة؟ قال يا أمير المؤمنين إنه رافضي ناصبي يرى رأي الخوارج ويبغض معاوية ابن العاص الذي قتل علي بن أبي سفيان هل ما شاء الله عليك هو دل ما شاء الله ما أدري على أي شيء اغبطك على معرفتك بالأنساب أم على تضلعك من التاريخ لأن الرافضي لا يكون ناصبيا الروافض عكس النواصب والخوارج عكس العكس كيف يجمع الليل والنهار والأبيض والأسود هو تافه يتكلم في شيء لا يعنيه لكن لم تكن له خطورة في تلك الأزمان لماذا لأنهم كانوا يتحرون ولأنهم كانوا لا يقدمون هؤلاء لكن المصيبة كل المصيبة حين يتكلم الرويبضة ويأتي هذا التافه فيخطط للناس مستقبلهم ويبين للناس أمرهم ولا يزال يقوم بشأن السحر في النفوس حتى يتأثر الناس وتتغير أمزجتهم ويعادي بعضهم بعضا وهذا سحر لا يقدر على فكه وحله إلا الله سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كيف كان زواله؟ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هكذا فليكن الشأن وهذه الفتن التي حذر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأن يجنب بلادنا وأن يجنب العبادة شرورها في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين إنه لي والقادر عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعظم علينا المنه بالإسلام والسنة والسنه أن ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهد عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بان لا حاكميه الا له ولا تشريع الا منه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه هداه الى يوم الدين اما بعد سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام بعد هذه الوقفات لا بد أن نبحث عن العلاج كيف المخرج من هذه الفتن كيف لنا أفرادا أولا وجماعات وأمما ثانيا أن نخرج من هذه الفتن لأنها لو تمكنت منا لعصفت بنا لو تمكنت هذه الفتن منا لاضاعت مستقبل الأجيال القادمة ولقوضت هذه الحضارة المباركة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولقعدت بالمشروع الإسلامي الذي يريد الله عز وجل أن يظهر به دينه على الدين كله ولتضرر الأفراد لأننا إذا خلنا على هذا الوجه فإن الله عز وجل لا يقبلنا غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم خساره كبيرة خسران مبين على المستوى الجمعي والمستوى الفردي، إلا أن تدارك الأمر بالبحث عن العلاج علاج المخرج أو بالبحث عن المخرج من هذه الفتن وهذا المخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بالفتن هو الذي دل على المخارج وما أوسع مخارج الشريعة لمن أراد أن يتوب ولمن أراد أن ينيب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد فألقي سمعك وأحضر قلبك حتى تعي عن ربك سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إليك كيف المخرج من الفتن روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم هذه أنواع أخرى من الفتن انصراف الناس إلى معايشهم وإلى دنياهم وتفريطهم في أمر القيم وتفريطهم في أمر الديانة وتفريط في الواجب الذي أناطه الله عز وجل بهم حكاما ومحكومين انصراف أهل الرعي إلى رعيهم وأخذهم أزناب البقر وأهل التجارات إلى أموالهم إذا تبايعتم بالعينه وأهل الزرع إلى زروعهم وترتب على ذلك ترك الناس قضية الإسلام عموما فتركوا الجهاد حينئذ جاء الزل سلط الله عليكم زلا لكن متى ينزع هذا الزل قال لا ينزعه حتى تراجع دينكم فالعلاج الاجمالي في مراجعه الدين كيف مراجعه الدين ان نراجع اعتقاداتنا ان نراجع عباداتنا ان نراجع معاملاتنا ان نراجع اخلاقنا ان نراجع فهومنا وتصوراتنا ان نراجع مواقفنا لا يلزم ان تكون على موقف صحيح منذ كان الى اليوم العاقل كل العاقل الذي يراجع نفسه في اليوم مئات المرات كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الرجوع إلى الحق خير من الإصرار على الباطل خير من التمادي في الباطل لا بأس أن يرجع الإنسان كان الرجل من الكبراء من العلماء يقول اليوم قولا ويرجع فيه غدا إذا استبانت له الطريق وإذا صح له السبيل ليس في هذا عيب المراجعة حتى تراجع دينكم ويدخل في ذلك معالجة التوبة إذا وجدت من نفسك خللا هنا أو هناك في رأي أو تصور أو مسلك هتوب إلى الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أن تجدد إيمانك فإن الإيمان يخلق يصير خلقا باليا الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف في أحدكم كما يخلق السوء انظر كيف يصبح الثوب باليا خلقا إذا بقي عندك عاما وعامان وسلسة أعوام تحتاج إلى تجديده بثوب أخ أو تحتاج إلى غسيله وتجهيزه هكذا من معاني المراجعات ولا, بد ولا تتم هذه المراجعات إلا باستحضار الأصول الكبرى التي منها مراجعة الهوية لا يتصور أن تسير أمة بلا هوية هذا في كل الامم مؤمنه كانت او كافره ولو كانت تعبد النار لها هويه وهذه الهويه لابد ان تنبع من عقيده وهذه العقيده ترجع الى وحي وهذه الهويه لابد لها من انتماء ان ينتمي اصحاب هذه الهويه الى هويتهم وان يستعلنوا بهذه الهويه وان يفخروا بها ولا يستحيوا منها ولا يخفوها وهذا نراه في امم من امم الباطل اليهود قبحهم الله عز وجل في كل زمان ومكان لكذبهم على الله عز وجل وسوء أدبهم معه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود عزير ابن الله كل هذا ومع ذلك إلى اليوم ما يزالون متمسكين بهويتهم ابتداء من اسم دولتهم ما اسم دولة اليهود اسم ديني إسرائيل ومرورا بشعائرهم لا يستحي رئيس وزرائهم أن يلبس القبعة اليهودية في بعض مجالسه خصوصا في حضور بعض الأحزاب اليمينيه ونحوها وانتهاء بأفكارهم التي يستعلنون بها مع فسادها عند الناس لكنهم لا يستحيون من هذا وكذلك الصليبيون لهم دولة الفاتيكان قطعة صغيرة من الأرض يعدونها دولة لا يدخلها إلا من كان على دينهم ولهم فيها أمور نعرفها وما زالت الأحزاب المسيحية في كل بلاد أوروبا لهم هوية يتمسكون بها تنبع عن عقيدة لها انتماء في نفوس أصحابها من هنا نبدأ نحن المسلمين نراجع هويتنا ونعمق الانتماء لهذه الهوية ونعلن انتماءنا لا نستحي منه ابدا نحن عباد الله المسلمون هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يجب أن لا نستحي من ديننا ولا نستحي من قيمنا ولا نستخفي بها يجب أن نعلم أنه لسنا نحن وحدنا المحتاجين إلى هذا بل العالم كله الكافر قبل المؤمن والفاجر قبل البر بحاجة إلى عودة الإسلام إلى عودة وحي السماء إلى عودة منهج الله إلى عودة ذلك المنهج المعصوم وحينئذ إذا رجعنا ديننا وإذا رجعت إلينا هويتنا وعمقنا انتماءنا وعرفنا من نحن وماذا نريد حينئذ سيعرف كل إنسان منا دوره وحينئذ سيتوارى كل رويبضة وسيصبح شأن الله عز وجل غالبا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا اللهم رحمك بنا وببلادنا وببلاد المسلمين انشر الأمن والأمان يا أرحم الراحمين في ربوع بلادنا واجمع كلمتنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم اجمع كلمتنا واحد بين صفوفنا وألف بين قلوبنا وردنا إلى دينك ردا جميلا واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة